119. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون 110. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا فَهَاءَ وَلَكِن لاَ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إن 117. معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون 119. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين 119. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاء 114. ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون 115. <تصفيق> قم بكم عمي فهم لا يرجعون 116. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبر 117. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين 118. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل, وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم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 119. وعدت للكافرين 110. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. 111. كلما غزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي غزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزوال مطهرة وهم فيها خالدون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 كيف تفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحليكم ثم إليه ترجعون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 إجعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويستكدي ما ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أم بئوني فقال أم بأسمائها أولئك إن كنتم صادقين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 أسماءهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تردون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وقلنا يا آدم إسكن أنت وزوجك الجنة وكلام منها رغدا حيث شئت ما وكلام منها رغدا حيث شئت ما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 114. فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه 115. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو 116. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهبطوا منها جميعا فإما يأسينكم مني هدى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 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين 112. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب 113. أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين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 119. واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون 110. وإذ نجيناكم من آل يسومونكم سوء العذاب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 119. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون 110. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب لعلكم تهتدون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 119. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون 110. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى 111. كلوا من طيبات ما رزقناكم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 112. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين 113. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة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 117. مَا ما تؤمرون 118. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها 119. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين 120. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله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 119. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 110. وإذا لك الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا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 112. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة 113. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده 114. أم تقولون على الله ما لا تعلمون 112. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 113. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة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 وذِلْ قُرْبَةَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُو الزَّكَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَن تُمْ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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريق منكم من ديارهم وتخرجون فريق منكم من عليهم. الإثم واللؤلؤان وإي يأتكم أسرار تفادوهم وإي يأتكم أسرار تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 119. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خذي في الحياة الدنيا 110. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب 111. الله بغافل عما تعملون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 117. وقالوا قلوبنا غلف 118. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون 119. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا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 هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ ساب البينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا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 وما يكفر بها إلا الفاسقون 110. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولم ما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أُوتوا الله نَبَذَ فريق مِنَ الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون 112. واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن السياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت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 112. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 113. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم 114. ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق 119. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 110. ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون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 119. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير 111. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض 112. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير 113. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل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 112. إن الله على كل شيء قدير 113. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير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 بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فَلَهُ أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا قوف عليهم ولا هم يحزنون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 112. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا قائفين 113. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم 114. المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم وقال: اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون 119. بذيع السماوات والأرض 110. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأثينا كَذَلِكَ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون 120. أرسلناك بالحق بشيرا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 117. ومن بِهِ به فأولئك هم الخاسرون 118. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين 117. واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدن ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون 118. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهد الظالمين 114. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إدراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود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 وَإِذْ يَرْبَطُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتعلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكهم إنك أنت العزيز الحكيم 112. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه بالدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين 113. أَسْلِمْ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين 117. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اختفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 112. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون 113. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسرتم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 119. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 117. والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نبرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 118. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا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 نَا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مقصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى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 ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفاء من الناس ما ولاهم عن التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب 111. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 112. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 113. وما جعلنا القبلة التي كنت أنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من يقلب على عقبه وإن كانت لكبيرا إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ لَرَحِيمٌ قَدْ نَرَى في وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ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 119. وبعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين 110. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون 114. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 115. ولكل وجهة هو موليها فاتبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا 117. إن الله على كل شيء قدير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 وحيت ما كنتم فواللوج هم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم فلا تخشواهم وخشوني ولأتم من عمت عليكم ولعلكم تهتدون 111. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 112. أذكركم واشكروني ولا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 119. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 110. وبشر الصابرين 111. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن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 الذين يتقون ما أنزلنا من البيانات والهداة الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعن الذين تابوا واصلحوا وبنوا فاولئك اكوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماكوا وهم كفار اولئك عليهم دعنه الله والملائكه ومن الناس اجمعين خالدين فيها لا يقفط عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في خلق السماوات والأرض وإختلاف الليل والنهار والفلق التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلق التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما سَلَمَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا إِنْ فَأَحْيَاهِ الْأَرْضُ فَأَحْيَاهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسْتَبِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِي وتصر في الرياح والسحاب المسحاق بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداذا يحبونهم كحب الله 119. والذين آمنوا حُبًّا حبا لله 110. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن الكوة لله جميعا وأن الله سبيل العذاب 111. الذين 117. وقال الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب 118. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا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 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٍ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالبَحْشَاءِ وَأَن تَكُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّبِعُ مَا أَنْبَعْتَ مِنَ الْحَقِّ فَقَالَ مَا سَلَمُ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَنَعَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً أَوْ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 وما غير وَلَا ولا عاد تلائم علن ان الله غفور رحيم ان الذين يكذبون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويجترونه تمنوا قليلا أولئك ما يقولون في بطونهم إلا نار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الطلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ ابْتُلِفُوا فِي الْكِتَابِ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ولكن كِنَّ الْبِرَّ وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسالين وفي الرقاب والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموقون بعهدهم إذا عاهدوا والموقون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأ آلائ رب الله ورحمن الباء اولئك الذين صدقوا الذين آمنوا كتب عليكم الكصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتى بالأنتى 112. فمن عبي له من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحكم 121. ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 122. ولكم في القصاص حياة يا أولي لعلكم تتقون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 عن الذين يبدلون ان الله سميع عليم فمن خاف من موصن ذنفا او اثما ف بينهم فلا اثم عليه إن الله غفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتكون أيام معدودات فمن كان منكم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 وَإِنْ تَقُو خيرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ تَنَزَّلَ مَثَانِيَ الَّذِي أُنْذِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ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 دع وتدع إذا دع فل يستجيبوا لي واليؤمنون لعلهم يرصدون أحل لكم ليلة الصيام وفاتوا إلى نساءكم. هُنَّ لِبَاسُ الْلَّهُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ الْهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقْتَدُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ فَالْأَنْبَاهُونَ 121. كَتَبَ ما كتب الله لكم 122. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأليض من الخيط الأسود من الفجر 123. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا وَأَنْتُمُ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فرقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.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 119. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 110. واقتلوهم حيث تقفتموهم حَيْثُ من حيث أَشَدُّ والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين 113. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم 117. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عذوان إلا على الظالمين 118. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص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 112. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 113. وأتموا الحج والعمرة لله 114. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة 111. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسف 112. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما من الهد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 الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فتوق ولا جدال في الحج وما تفعلون من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي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 119. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين 110. <تصفيق> ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاصِكَكُمْ فَذِكُرُ اللَّهِ كَذِكْرِكُمْ أَأَذَّاكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَاقٍ 112. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 113. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب 114. واذكروا الله في أيام معدودات 115. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه 116. لمن اتقى واتقوا الله واعلموا تحشرون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِثَغْرَاءَ أَمْرَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ 112. يا أيها الذين آمنوا دخلوا بالسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان 113. إنه لكم عدو مبين 114. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات 119. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور 110. إسرائيل <سؤال> كم آتيناهم آيَةٍ آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءه فإن الله شديد العقاب لين للذين كفروا الحياة الدنيا ويذكرون من الذين آمنوا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 وَاللَّهُ يَهْبِ مَن يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَم حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مثل الذين مَّن الَّذينَ خَلَوْا مِن قَرِيلِكُم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 117. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل 118. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم 119. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شغل لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه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 111. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم 112. يسألونك عن الخمر والميسر 119. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون 110. قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا 112. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 114. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 117. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون 118. ويسألونك عن المحيض 119. قل هو أبا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر 110. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب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 112. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف 113. وللرجال عليهن درجة 114. والله عزيز حكيم 115. الطلاق مرتان بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله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 وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا قلقت من النساء فبلغ أجله النف أمسكوه النب معروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوه نذرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا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 129. ذلك بِهِ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 114. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 115. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في بالمعروف 112. والله بما تعملون خبير 113. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم 111. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا 112. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا وعلموا أن الله غفور حليم.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 وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِقُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْعُسْقَى وَقُولُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ 119. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون 110. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج 112. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم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 119. وقاتلوا في سبيل الله أَنَّ أن الله سميع عليم 110. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة 112. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون 113. ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى 114. إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله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 119. قال أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت قَالَ من المال 110. قال وَزَادَهُ الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم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 فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلَّ الْجُنُودُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهْرٍ فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِن لا من اغترف غوفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه وول الذين آمنوا معه قالوا لا قاقد لنا اليوم بجالوت وجنوده.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 121. ونفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون 122. لا إله إلا 119. لا تأخذه سنة ولا نوم 110. له ما في السماوات وما في الأرض 111. الذي يشفع عنده إلا بإذنه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 115. وهو العلي العظيم لا إكراع في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوث 115. في لها والله سميع عليم 116. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 111. مِنَ من النور إلى الظلمات 112. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه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 112. قال إلحيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين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 وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 طير فصوّهن إليك ثم جعل على كل جبل منه جزء ثم دعهن يأتيك سعياً وَلَمَّا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ 115. والله واسع عليم 116. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يدفعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم, لهم أجر ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أبا. والله غني حليم يا أيضا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 ومَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِغَيْرِ مُرَادٍ بِقَوْلِهِمْ وَتَثْبِيتٍ مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ كَمَا تَنَزَّلَ نَتٍّ أَصَابَ أَوْابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا وَضَعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 نَخْلٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَنْهَارٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ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 الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعذكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء 117. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا 118. وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم فَقَطِئْتَ أَوْ نَذَرْتَ مِن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارَ إن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَ مَا هِيَ وَإِنْ تخفوا آوة دوال فقرا عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن ان الله يهدي من يشاء وما تنفقوا خير فلانفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفق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 بَل لَّهُم أُجُورُهُم مِّن وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ <تصفيق> الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا 110. وأحل الله البيع وحرم الربا 111. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله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 119. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم وَلَا ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَإِن كَانَ ذُو رُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَهُ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 مَسَّمَن فَكْتُهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ الله عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَ تَقِيْلَ اللَّهُ ربه وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ وَفَلْيُمِلِ الْوَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ 119. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 110. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا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 ثم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوبة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أت من أمانته واليتق الله ربه ولا تقط الشهادة ومن يت 119. فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض 112. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تغف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 112. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 113. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرزق بين أحد من رسله. 124. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 125. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا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 124. واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 125. الله العظيم